قل اولائيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات اتوني بكتاب اتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يَوْمِ القيامة وَهُمْ عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين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 وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَزْدَادُ تَطْمَئِنًّا ۚ أَفَأَنْتُمْ مُنكِرُونَ ۖ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِذْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدُونَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كرها.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 اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا نوعدون وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّقَدْ رَبَّيْتَني فِي الْكُفْرِ وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَجْهَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَتَزُورُ الْمَرْضَى وَتُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَتُحَاطِ الْبَخِيلِينَ وَالَّذِي يَقُولُ هذا أُفٍّ لَّقَدْ رَبَّيْتَني أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ وَيوْومَ يُعْرَض الذيينَ كَفرَ وَعَلَ النَّارِ أَهَابَة طَيباتاتِكُم في حياتِكُمُ الدُّنْيَا وَاستَتَعتُم بِهَا فَالْيَوْومَةُ جِزَون فَالْيَوْومَةُ جِزَوونَ عَذابَهُون بِماكُ تُمْ تَستَكبرِونَ فِي الأرضِ بِغَيْرِ الحَِّ وَوبماكُ تُ تَفْسكُون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 كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما فِيهِ مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم.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 وَإِذْ سَرَقْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا انصِتُوا فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا انصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ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 نَارَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لهم